بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ فَضْلٍ فَضْلَهُ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 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما وَمَا وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أيكم أحسن عملا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 وَل إِن أَخَرنَا عَنْهُم العذاَابَ إلَ أَّة مَعْدُودَةَِّ يَقولُولَّ مَا يَحبِسُ أَل يَوْمَا يَأتيهِم لَسَ مَصُوفًا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهْزئون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 إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا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 الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما فيها وباطل ما كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهدم منه ومن قبله كتاب موسى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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على رَبِّهِمْ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رَبِّهِمْ ألا لعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ه عوجا وهم بالاخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من اولياء يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم ما كانوا لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ أُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمنوا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 اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِيلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قالَا إِ ماَا يَأتيِيكُم بِهِ اللَّهُ إِ شَ أَومَا أَتُمْ بِمُجِزين وَلَا يَ فَعُكُمْ نُصْحٍ أَرَدتُ أَنْ أَ صَحَلَكُم إِن كَانانَ اللَّهُ يُريديدُ أَ يُغُيَكُمْ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 يا ربي لا غفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِ مَا آكَلَتْ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَذَُ حُر رَبَّّهُ فَقَالَ رَبِّ إ بَنِي مِنْ أَهْلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْ الحَُّ وَأَن تَأَحكَمُر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 قَالَ رَبّ إني أَعُضُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَسَلبِهِِمُ لي وَإِلَّا تَغْفِر اللي وَتَرْرحَمنيِي وَإِلَّا تَغفِرلي وَتَررحَمني أَكُم مِنَ الْخَاسِرين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 تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين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 قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن ب تاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إِ قُولُ إِلَّا عَتَرَكَ فَعْضُ آالِهَاتَِ بِسُون قَالَ إِن أُشْحِدُ اللَّهَا وَشْحَدُ أَ بَر أُم مَِّا مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا فَمَا لَكُمْ نَظَرٌ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا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 إن ربي على كل شيء حفي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَادَلُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَثْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَئِنْ عادًا كَثَرُوا رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قريب مجيب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 أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي أَرَأَيْتُمْ إِنْ كنت على بينه من الرب واتاني منه رحمه فمن ينصرني فمن ينصرني من الله ان عصيته فما تزيدونني غير تخسير وَيَا قَوْمِهذِهِ نَاقَةُ اللهَِّ لَكُمْ آيَةًَ فَذَرُوهَا تَأكُل فِي أَضِنَّ فَذَرُهَا تَأكُل فِي أَررضِلَّهِ وَلَا تَمَّوهَا بِسُءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذاَابُ قَربَ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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ أَبِيرْلٍ حَنِيثَ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخافي انا ارسلنا الي قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق فبشرناها باسحاق ومن ورائه اسحاق ويعقوب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 إِهُ حَميدُم مجد فَلَمَّا ذَهَبَ عَْ إبَرَهِ مَ الرَّو وَجاءَتْهُ البُشْرَُجَادِل نَافِي قَوْمِلُوطُ إَِّ إبَرَهِي مَ لَ حَلمٌ أَووَّهُم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 وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتُهُنَّ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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ لََّا جَأَمرْر نَ جَعَنَا عَهَا سَافِهَا وَأَمْطرَرنَا عَلَيهَا وَأَمطرَرنَا عَلَيهَا حِجََةً مِنْ سِجلٍ مَبُودَ مُسَومَةً عند ربك وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياءهم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 قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لأنت الحليم الرشيد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 وَإِنَّ لَنَ رَكَ فِي نَ ضَعفَو وَلَْ لَا رَحتُكَ ل رَجَمناكَ وَمَاأَن يا عَلَنَا بعَزز قَا يَ قَوْمِأَرَحْطِي أَعَزّ عَلَكُمْ مِنَ اللَِّ وَتَّخَذْتُمُهُ وَراءكُمْ ظِرِيّ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 وَل قدَدَ أَرسَنامُوسَ بِآياتنَ وَسُقان مُبِهين إلَ فِرعَونَ وَمَلَائِهِ فَتَّبَعُوا أَمرَ فِي الرعَونَ وَمَا أَمر فِيعَونَ بِشيد يَقد مُ قَمَهُ يَوْمَ القياامَةِ فَأَرَدَهُم الن رَوَبِسَلْوِردُ المَورُود وَأُثْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الشَّرَفُ الْمَمْرُودُ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ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 عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإَِّا لَموّهُم نَّصبَهُم غَيرَ مَ قُوس وَلَ قَدآتَنَا مُوسَكِتابَابَ فَخْطُلِفَفِي وَلَ ل كَلِمَةٌ سَبَقَدْْ مِ الرَبِّكَ لَ قُضَ بَينَهُم وَإَِّهُ لَفِي شَكِم مِنهُ مُريب.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 وَلَا تَركَنُوا إلى إِلََّذينَ ظَلَمُ فَتَمَ السَّكُم النَّارُ وَمَالَكُم مِن دُون اللَّ وَمَالَكُم مِنذُون اللَّهِ مِن أَوْلَ أَثُم مَ لةُ صَرُون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 فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرض إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَ سَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى وَتََّّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَملَ النَّ جَهًا النَّمَ مِنَ الْجَّةِ وَ النَّاسِ أَجمَعم وَكُلَّ النَّ قُصُّ عَلَيكَ مِن أَبَ إوسُلِمَانُوا ثَِّتُ بِهِ فُآادَك